يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع نجاف وسبع سبلات خضر وسبع سبلات خضر وأخرى بسات لعل أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون